هذا الشقي الذي أسلم ثم ارتد وقتل والله النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه لا يتصدق وقتل وهرب إلى مكة فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه لما حصل منه من أذى وشقاوة عظيمة فقال يقتل وإن كان متعلق بأستار الكعبة فقتله أحد الصحابة رضي الله عنهم ومقيس بن صبابة كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله قال ولو فتحت صلحا لما قتلها أو لا فمكة فتحت عنه وهذا هو المشهور وقيل فتح الصلح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن قالوا هذا شيء من الأمان أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة فمعناه كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم آمنون إذا لم تقاتلوا فهذا كأنه صلح بينه وبينهم لكن القول الأول أرجح وما كان فتح عنوى من البلاد فلا يملك لانه يكون وقفا على المسلمين فصل ولا يجوز بيع ارض الشم وسواد العراق ونحوهما مما فتح عنوة لان عمر رضي الله عنه وقفه على المسلمين واقره في يد اربابه بالخراج الذي ضربه يكون اجره في كل عام ولم يقدر مدتها لعموم المصلحه فيها وقد اشتهر ذلك في قصص نقلت عنه وعن احمد انه كره بيعها لانه ياخذ ثمن الوقف وأجاز شراءها لأنه كالاستق... كالاستقاذ لها فجاز كشراء الأسير وتجوز إجارتها لأنه مستأجر, في مستأجر لأنه مستأجر في يد أربابها وإجارة المستأجر جائزة ولا يجوز بيع أراضي الشام وسواد العراق لأنها تلك البلاد فتحها المسلمون بالقوة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه جعلها في أيدي أصحابها وألزمهم بدفع الخراج الخراج بمثابة الأجرة يدفعونها سنويا. ولم يقدر مدتها جعلها بأيديهم بدون تقدير مدة في كل سنة يدفع خراج هذه الأرض لعموم المصلحة يقول وقد اشتهر هذا في زمن عمر رضي الله عنه وما بعده فلا يجوز بيعها وعن أحمد أنه يجوز مع الكراهه يعني يكره بيعها ورواية عن احمد انه يجوز شراؤها ولا يجوز بيعها يعني اذا عرضت للبيع ان تشتري لكن اذا كانت في ملكك فلا يجوز لك بيعها لانها بيدك بمثابه المؤجره تدفع اجرتها سنويا ما يجوز لك ان تبيعها فأما المساكن في المدائن فيجوز بيعها لأن الصحابة رضي الله عنهم اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر رضي الله عنه وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير فكان إجماعا هذا بخلاف المساكن قال المساكن يجوز بيعها لأن الصحابة رضي الله عنهم اقتطعوا الخطط عن الأراضي وبنوها وتبايعوها فهو يبيع أنقاضه يبيع ما بنى وإلا الأرض وقفا على المسلمين عموما فالمساكن تختلف عن الأراضي الزراعية ونحوها فصل قال أحمد لا اعلم في بيع المصحف رخصه ورخص في شرائه وقال هو اهون وذلك لان ابن عمر وابن عباس وابا موسى كره بيعه ولانه يشتمل, يشتمل على كلام الله تعالى فيجب صيانته عن الابتذال والشراء اسهل لانه استنقاذ له فلم يكره كشراء الاسير وقال ابو الخطاب يجوز بيعها مع الكراهه وفي شرائها وابتدالها رواية قال احمد رحمه الله لا اعلم في بيع المصحف رخصه يعني لا اجيس أن, تب ان تباع المصاحف لما قال لان بيع الشيء دليل الرغبه عنه انك لا ترغب فيه ولا يجوز للمسلم ان يقول لا ارغب في المصحف وبيع الشيء يدل على ابتذاله وعدم صيانته ورفعه شانه ويجب على المسلم ان يعظم المصحف بخلاف الشراء فالشراء يدل على الرغبة فيه نقول إذا كان بيدك مصحف لا يجوز لك أن تبيعه. لكن إذا وجدت مصحف يباع فاشريته فقد أحسنت لأنك استنغلته من الابتذال فرق بين الشراء والبيع البيع يدل على عدم الرغبة فيه والشراء يدل على الرغبة فيه فرك ان تشتري المصحف ولا يجوز لك ان تبيعه وقال ابو الخطاب يجوز بيعها مع الكراهه اسال بهذا قال كشراء الاسير الاسير بايدي الكفار حر هل يجوز بيعه لا لكن نشتريه ممن هو بيده لننقذه من الأسر قال كذلك المصحف لا يجوز لنا أن نبيعه لكن إذا وجدناه يباع نشتريه لننقذه من هذه الإهانة وقال أبو الخطاب يجوز بيعها مع الكراهه يقول يجوز بيعها مع الكراهه لانه قد لا يتيسر لكثير من الناس الا عن طريق البيع يدفع قيمه ويحصل على المصحف اذا قلنا لا يباع مثلا صار بأيدي اناس معدودين وكثير من الناس يريد لكن ما يحصل فإذا قلنا في بيعه انتشر قال مع الكراهه والكراهه تتفاوت فالبايع له مثلا لا يخلو ان كان استورده واتى به وطبعه لينشره وليكثره في ايدي الناس ولييسره بدل ما اذا احتاج الى مصحف يروح مثلا للمطبعه يتفق معهم بكم يطبعون له المصحف وهكذا يشق عليهم فهذا صاحب المكتبه يقول أنا ما قصدت بطباعه المصحف وبيعه المكاسب وإنما قصدت تيسيره للناس وتسهيله نقول أنت معجور إن شاء الله الآخر يطبعه ويكلفه طباعته مثلا عشرة اريل ويكون جشع في القيمة يبيعه بخمسة عشر نقول أخطأت أنت تتكسب بكتاب الله جل وعلا، فأنت عملت هذا العمل جشعا وطمعا في القيمة والمكسب. بخلاف الأول الذي أراد تيسير كتاب الله وتسهيله. وفي شرائها وإبدالها رواية. وفي شرائها وإبدالها يعني استبدالها بشيء آخر. يعني تعطيها المصحف ويعطيك كتاب آخر مثلا أو تأخذ منه المصحف وتعطيه كتابا آخر أو تعطيه مثلا شيء آخر مما يحتاج إليه وهكذا يعني هل يجوز أو لا يجوز روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله بالجواز وعدمه فإن بيعت لكافر لم يصح رواية واحدة لا يجوز مطلقا ان يباع المصحف لكافر لان الكافر يهينه ويحتقره ويخشى ان يلوثه بالنجاسات فلا يباع ابدا على كافر اذا علم انه كافر فلا يعطى اياه ولا يملك ولا يباع عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو نبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يخرج إلى أرض العدو لقتال أو نحوه قال لا يستحم معه المصحف لما يقول لأنه قد يستولي الأعداء على المصحف فيهينونه خله في برئة المسلمين وخرج بدون المصحف فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن السفر به لبلاد الكفار مخافة أن تناله أيديهم حديث صحيح متفق عليه فلم يجز تمليكهم إياه وتمكينهم منه ولا يمنع من استدامة ملكه فمنع ابتداؤه كنكاح المسلمه ف لم يجوز تمليه اذا كان لا يجوز للمسلم ان يسافر به الى بلاد الاعداء فمن باب اولى الا يجوز له ان يبيعه على الاعداء ولانه يمتنع يمنع ولانه يمنع من استدامه ملكه يعني لو وقع المصحف بيد كافر وجب علينا ان سنقذه ولا نتركه بيد الكافر فمنع ابتداءه منع كذلك أن يباع عليه إذا, لا لا إذا كان لا يجوز لنا أن نبقيه بيد الكافر فكذلك لا يجوز لنا أن نبيعه على الكافر قال كنكاح المسلمة الكافر لا يقر على نكاح المسلمة فمثلا إذا كان الزوج والزوجة كافران فأسلمت المرأة فلا يجوز أن تبقى في عصمه الكافر لأنه لأن الزوج له ولاية وله سلطة على الزوجة، والله جل وعلا كما قال، ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا فلا يجوز أن تبقى المرأة المسلمة تحت كافر تكون زوجة له. وانما تستنقذ منه او تفتدي نفسها منه ولا يقر بان تبقى الزوجه المسلمه بيد الكافر وكذلك لا يجوز ان تبقى المراه المسلمه زوجه لرجل لا يصلي ولا يصح العقد عليها لو عقد الرجل الذي لا يصلي على امرأة مصليه ما صح العقد العقد باطل لأنه ليس كفأ لها ولا يجوز للمرأة المسلمة أن تمكن الرجل الكافر تارك الصلاة من أن يوقعها فيحرم عليها أن تمكنه من نفسها ويجب عليها أن تهرب منه إذا كان غير مصلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فإذا كان الزوج لا يصلي والعياذ بالله فلا يجوز للزوجة أن تبقى في عصمته بل ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي إما أن يتوب ويسلم ويصحح العقد أو يفرق بينهما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 يقول السائل بعض الناس في الصلاة يسدل يديه فهل عمله صحيح؟ السنة للمصلي أن يضم يديه ويجعل يده اليمنى على كفه اليسرى ويجعلهما على صدره أو تحت الصدر فان ارسل يديه فالصلاة صحيحة صلاةه صحيحة لكنه خالف السنة يقول السائل كيف يكون تقسيم العقيقة تقسم العقيقة كالاضحية السنه ان تقسم اثلاثا ثلث لاهل البيت وثلث يهدى وثلث للفقراء صدقه فان اكلها الا قليل او تصدق بها كلها او اهدى معظمها واكل شيئا يسيرا وتصدق بشيء يسير فلا باس بذلك إلا أن الأفضل المساوات، فإن طبقها وجمع عليها من هو من أهل الصدقة ومن هو من أهل الهدية وأكلوا جميعا فلا بأس بذلك يقول السائل ما حكم الصلاة في ثوب رهيف لا يستر العورة ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة وعورة الرجل من السرة الى الركبة فاذا كان واذا كان في الفريضة فلا بد ان يضع على عاتقه شيء ولو شيء يصير، والمرأة الحرة كلها عورة في الصلاة إلا الوجه فإذا كانت تصلي بعيدا عن الرجال الأجانب فتكشف وجهها وتستر جميع بدنها وإذا كانت تصلي بمرأة من الرجال الأجانب وجب عليها أن تستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه لأن الوجه عورة بالنسبة لخارج الصلاة فهو عورة أمام الرجال الأجانب وهو ليس بعورة إذا كانت المرأة تصلي وحدها أو عند محارمها فليس بعورة في الصلاة وإذا كانت ترى من رجال أجانب فيجب أن تستر جميع بدنها ويجب أن يكون الثوب ساترا والساتر هو الذي لا يبين لون البشرة فإن بين لون البشرة فليس بساتر حينئذ أما إذا بين حجم الجسم فلا يؤثر هذا يعني يبين حجم الجسم لكن اللون مستور اما اذا كان يميز لون البشره من سواد او بياض او صفره او حمره فان هذا الثوب حينئذ يكون غير ساتر ولا تصح الصلاه الا بما يستر العوره لان ستر العوره شرط من شروط صحه الصلاه يقول السائل هل يصح أن أحرم من التنعيم وأنا من أهل الرياض إذا كنت جئت من الرياض بنية العمره فيجب عليك أن تحرم من الميقات الذي مررت به فإن لم تحرم منه ودخلت مكة وجب عليك أن تعود إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه فإن تعذر عليك هذا فتحرم من أي مكان من الحل ويكون عليك هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم يجبر هذا النقص الذي وقعت فيه هذا إذا كان الإنسان قد جاء بنيه العمره فيجب عليه ان يحرم من الميقات ما احرم من الميقات نقول ارجع الى الميقات ما رجع الى الميقات يحرم من الحل ويكون عليه دي شخص اخر ما جاء بنيه العمره جاء لغرض من الاغراض الى مكه وما نوى العمره فلما وصل مكه راغبا في العمرة فنقول تحرم من الحل وتؤدي عمرتك فرق بين الاثنين الاول نوى العمره حال توجهه فيجب عليها ان يحرم من الميقات فلا يجوز لعن من مر بالميقات وهو يريد حجا او عمره الا ان يحرم من الميقات فان تجاوز بدون احرام وجب عليه أن يعود فإن لم يعود وأحرم من الحل وجب عليه هدي شخص تجاوز الميقات لا يريد حجا ولا عمره ولما وصل مكة بدأ له أن يعتمر نقول أخرج إلى الحل وأحرم منه ولا شيء عليك والأول عمرته من بعيد والآخر عمرته من مكة من الحل والأجر على قدر المشقة يقول السائل شخص عليه ديه قتل وهو صاحب عائلة وأطفال فهل يجوز ان اسدد عنه قيمة الديه بنية عتق رقبة كون أنني مقتدر وجامعت في نهار رمضان سداد الدية لا يكفي عن عتق الرقبة فمثلا شخص عليه دية وهو فقير تعينه من الزكاة من صدقة التطوع تعطيه ما شئت لكن ما يصح أن تنوي بهذا المبلغ الذي تعطيه عن عتق الرقبة لا إذا كان عليك عتق رقبة فلا بد أن تشتد الرقبة وتعتقها ما استطعت أو ما وجدت فتصوم شهرين متتابعين بحسب الكفارات في قتل الخطأ هذا لابد من العتق فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين وليس فيه إطعام الظهار والجماع في نهار رمضان هذا الكفارة فيه ثلاثة أنواع على الترتيب أولا العتق فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم تستطع فاطعاموا ستين مسكين ولا تكفي الديه التي تعطيها للمرء الذي عليه ديه عن هذه الاشياء يقول السائل ما حكم استعمال الاطياب لتعطير اليدين علما بان فيها نسبة كبيرة من الكحول الاطياب التي فيها النسبة من الكحول والكحول هذا يستعمله الفساق بدل الخمر يسكرون به للعلماء رحمهم الله في نجاسته قولان يرى بعضهم أنه نجس يقول مثل الخمر والخمر نجسة آخرون يرون أنه ليس بنجس وأن الخمر ليست بنجسه العين وإنما هي محرمة محرمة الاستعمال بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الخمر لما نزل تحريمه في أسواق المدينة قالوا ولو كان نجس العين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراقب بعيدا عن طرقات الناس فدل هذا على أن الخمر ليست بنجس العين فالمسألة فيها قولان للعُلَمَاء رحمهم الله والأول للإنسان أن يتحرى من هذا وأن لا يستعمله ما دام أن جمع كبير من العلماء رحمهم الله رأوا نجاسته فلما يستعمله وهو في غنية عنه يستعمل ما لا شبهت فيه من الأطياب والحمد لله. يقول السائل هل يجوز إيداع مبلغ من البال في البنك من المال في البنك وأخذ فوائد عليه مع العلم بأن البنك لا يحدد قيمة الفائدة. هل يكون هذا ربا لا يجوز ايداع الاموال في البنوك من اجل ان يأخذ الفائدة عليها شهريه او سنويه اذا اتفق معهم على شيء من هذا فهذا ربا الجاهلية وهذا محرم بالكتاب العزيز والسمة المطهرة واجماع المسلمين الذين يعتدوا بكتابهم اجماعهم وقولهم فيحرم على المسلم ان يرابي ويقع في الربا والله جل وعلا توعد المرابين بما لم يتوعد به غيرهم فقال جل وعلا الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك لأنهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعبة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويرضي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله المرابي محارب لله ورسوله والعياذ بالله فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فليتق الله المسلم وليحذر الربا فما توعد الله أحدا بمثل ما توعد به المرابين بهذه الفضيحة والخزي يوم القيامة عند القيام من القبور والربا ممحوق البركه وقد يمحق حسا ومعنى والعياذ بالله فليحذر المسلم الوقوع في ذلك وليطب الى الله جل وعلا وليبادر بالتوبه النصوح ومن تاب تاب الله عليه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه